سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجرين اللهم صل عليه وعلى آ ل ه و أ ز و ا ج ه و أ ص ح ا ب ه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فاخوتي في الله اني احبكم جميعا برشا برشا برشا في الله واسال الله عز وجل كما جمعنا بكم في بيت من بيوت على طاعه أ ن يجمعنا في ا ل آ خ ر ه في دار كرامته مع النبيين والصديقين اللهم شفتو ا احشرنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم ج ع ل جمعنا هذا جمعا م ح ر و م ا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما امين الشكر لله عز وجل على أ ن يسخر لنا هذا اللقاء في هذا البلد الشقيق الحبيب الذي ما كنا نحلم أ ب د ا في ظل ا ل ط ا غ ي ة الذي كان ي ح ك م أ ن ن أ ت ي إ ل ي ه فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أ ز ا ح عنكم كابوسا ثقيلا وفرعونا ظالما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله و إ ل ي ك يرجع ا ل أ م ر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أ ب د ا أ ب د ا لا ن ق ص ي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك أ ح ب ت ي في الله خدعوك فقال هذا هو عنوان هذه الكلمه إ خ و ت ي في الله إ ن الصراع بين الحق والباطل قديم قتل السماوات و ا ل أ ر ض فطاره يغلب الباطل وينتفخ و أ خ ر ى يغلب الحق الباطل و ي ت ب غ ه ج و ل ة هنا و ج و ل ة هناك لكننا على يقين في أ ن ا ل ج و ل ة ا ل أ خ ي ر ة التي ستزيح الحق وله أ ل الحق حورم شعب تونس في دينه هؤلاء الطغاه منذ ستين س ن ة كان حربهم في تونس على ا ل إ س ل ا م وعلى الدين ولم يكن على التدين سمعت أ ش ي ا ء منكم يشيب من حولها الولدان كانوا يستوقفون الشاب لو واظب على ص ل ا ة الفجر في المسجد منتهى ب ج ر ي م ة ص ل ا ة الفجر كانوا ينزعون وعن نساء المسلمين أ ي إ ج ر ا م أ ح د ا ل أ ئ م ة قال لي ب ا ل أ م س استدعوني وحققوا معي يوما قلت لماذا قال ل أ ن ي قرات وبكيت في ا ل ص ل ا ة وبكى الناس كيف تبكي من خ ش ي ة الله يا متر من خ ش ي ت هل هذه ج ر ي م ة سمعت أ ش ي ا ء يشيب من ه و ل ه ا الولدان قال لي أ ح د الشباب لي ل ح ي ة ص غ ي ر ة جدا و أ ن ا أ ق ص ر شاربي فاستوقفني أ ح د ه م وقال لم ا تقصر شاربك إ خ و ا ن ت ي انت كانوا يفتشون في الشوارب ويفتشون في ا ل ط م ا ئ ر قال لي أ ح د الائمه قلت م ر ة في درس من الدروس قال ابن العثيمين م ر ة فاستدعوه الى هذا المدى كانوا يحاربون انا لما سمعت هذا الكلام من بعض شباب تونس قلت له لا يا عم دا الراجل بتاعكم لو وزنا بالراجل بتاعنا دا لو ط ا بتاعكم غ ي ة ز ن ا ل ط ا غ ي ة بتاعنا يعتبر طاغيتنا ب ا ل ن س ب ة له ك أ ن ه واحد من الصحابه <تصفيق> في كل مكان واللحى ودروس العلم وسمع بقنوات اسلاميه ايضا مع ظلم رهيب وتطيير وسجون لكن ليست بهذه ا ل ق س و ة ولم تكن ابدا بهذه ا ل ش ر ا س ة احد الدعاء قال ط ر ف ة أ ن ق ل ه ا لكم والعتبى عليه قال شاب تونسي جلس مع شاب ليبي فقال التونسي لصديقه الليبي أ ل م تسمع إ ل ى زين العاملين حكمنا ثلاث وعشرين س ن ة بالقهر والكبت ثم قال في آ خ ر خطاب له ا ل آ ن فهمتكم ا ل آ ن عرفتكم ا ل آ ن فهمتكم طب والله ا ل ر ج ل بتاعكم أ ح س ن في ا ل ق ز ا ف ي دا ا ل ق ز ا ف حكمنا اربعين س ن ة وخرج يقول من أ ن ت م من أ ن ت م مش عارف ت و ن مين شعرك بلاد الاسلام الحمد لله والله ما كان عندكم وعندنا وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا والله ما كان ذلك الا بفضل من بفضل الله فالله اكبر ولله الحمد احبتي في الله طريار الإسلام و أ ث ب ت شعب تونس للعالم أ ن ه شعب ع ر ب ي أ ص ي ل عريق في ا ل إ س ل ا م تونس فدعاها عقبه بن نافع و أ ك د على فتحها حسان بن النعمان واصبحت القيروان ق ا ع د ة تنطلق منها جيوش الاسلام حتى فتحوا ما بقي من بلاد المغرب العربي بل وفتحوا بعض بلاد اوروبا شاعر وكنت اتصور اني اذا نزلت الى تونس ساجد ملتحيا واحدا انا عايز اعرف الدخول دي كلها طلعت امتي بعد الثوره يعني قبل الثوره افتتاحي تطلع لهون الشعب ناعمين في الاسلام بمجرد ان اساح الله الخشاب وجد ن الشباب ا يكتفون أ ث ا ر النبي وجد ن النقاب ا وجد ن الحجاب ا السابق الفضفاض المحترم و ض ي ه ذ ا في غ ا ي ة السعد الله ما تدمع ل ى أ ه ل ت و ن س ا ل ن ع م ة ي ا ر ب الله ر د ك ل أ ه ل تونس إ ل ي ك ر د ض ا ن جميل ا ً طيب ا ل ي رب اختار أ ه ل تونس ا ل إ س ل ا م يا رب الاسلام اكتسح وكذلك اكتسح عندنا في بلدنا شعوبنا تتنفس إ س ل ا م شعوبنا تحب الله ورسوله وتتوق الى ا ل ق ر آ ن وتتوق الى ا ل ش ر ي ع ة فلما كان ما كان عندكم وعندنا قام العلمانيون ي ن ط ر و ن ويندبون ويكسبون في القنوات ا ل م ش ب و ه ة وفي الصحف المغرضه ة كل يوم ي ت ي من اجل تخويف الناس من الاسلام قالوا مثلا ان الاسلام لو حكم سيحرم هؤلاء علينا كل شيء خدعوك فقالوا لو حكم الاسلام ت و ل س سيحرم اتباعه يقول لك حيقولوا عن كل ح ا ج ة بدعه حيرجعون الورى حيرجعون بها إ ل ى عصري والخيل والبغال والحمير لتركبوها وسيلا الخيل والبغال والحمير لتركبوها و ز ي ل ه يعني يعني هنجد الوزير الفلاني رايح الوزاره وورق الجبل و ر رايح الفلاني المزارة راكت والوزير الفلاني رايح ا ل خ ي ل والبغاله والحميره لتركبوها و ز ي ن ة اقول يا من اطفا الله نور قلبك الم ت ق ر أ ب ق ي ة ا ل آ ي ة قال الله في ب ق ي ة ا ل آ ي ة ويخلق ما لا تعلمون من هذه الركائب هل الاسلام ضد الابداع الاختراق تعلم على الناس كل شيء جديد تعلمنا ان الاصل في امور الدنيا الاباحه والحلم كل ح ا ج ة من امور الدنيا حلل حتى ياتي نص بالتحريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا مع اصحابه لاستخدموا كل ش نافع. ل ر ك ب ا ل ط ا ئ ر ا ت والقطارات و ا ل ب و ا ع والسيارات والدبابات و ح ر ب بالمدافع والطائرات هذا ديننا من قال انا سنحرم على الناس كل شيء ا ل ب د ع ة ط ر ي ق ة في الدين م خ ت ل ع ة تنادي الطريقه ع ي ة ا ل الشرعيه يقصد بها التقرب الى الله ا ل ب د ع ة امر م خ ت ل ع في الدين انت فتورس بالصدر حد يصدر ما ترد ب ت ص د ر الحمد لله بصدر ت عصرك ابغا ت ع ا أ ر ب ع ه اكيد طب لو واحد صلاه خ م س ة ما حب ا ل ص ل ا ة باطله نقوله أ ص ب ت ولا أ خ ط أ ت وابتدعت أ خ ط أ ت وابتدعت ما حب لبس الساعه مباح ما حب لبس الثوب العربي طبيزه مباح ما حب لبس الكابوت على حب لبسي بتاع بوس وعبود ا س و ا ع ي ل البرنس مباح قله حلال ما جان من امور الدنيا حتى ي أ ت ي نص بالتحريم ديننا واسع وسمع وسهل وقد تكلمت معه و ل ع ل بعضكم كان معنا ع ن س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م و ف ص ح ة الدين و ي س ر ا ل ش ر ي ع ة ح د ع و ك ف ق ا ل ل و ح لك ا ل ا س ل ا م ي و ان ل ا س ل ا م ي و ل لك ان ل ا س ل ا م ي و ل ك ن ا م و ان ل ا س ل ا م ي و ن ا س يقول ل ن ل س و ن س يقول و ن اسلام د ا ل ح ض ا ر هل اسلام ل إ ض د المدني ة هل اسلام ل إ ض د العلم أ و ل آ ي ة ن ز ل ت في ا ل ق ر آ ن ماذا قال ماذا قال فيها ربنا؟ ا ق ر أ دينوني دينوني ا ل ل ع م أ ز ا ل ل ه ب أ د ا ه العلم صوره القلم نور و ا ل ق ل ب وما ل ا س ر و ن ا ل ق ر آ ن في أ ك ث ر من ثمانين آ ي ة تمتدح العلم والعلماء و ط ل ب ة العلم نحتاج الى المحاسب المسلم نحتاج الى المحامي المسلم نحتاج الى المدرس المسلم ليس مطلوبا أ ن يتحول جميع الناس عندكم إ ل ى ج ي و ع لكن مطلوب أ ن نجد علماء في ا ل ش ر ي ع ة و علماء في الطب و علماء في الجيولوجيا و علماء في الفيزياء و علماء هنا وهنا وهنا, وهنا, وهنا, وهنا من قال أ ن ن ا نحرم العلم كل ا ل ب ش ا ي ه عندنا في مصر حصلوا على شهادات د ن ي و ي ة وتفوقوا فيه ا ش ي د محمد حسان خريج إ ع ل ا م بامتياز ا ل ش ي د الحوالي خريج السو و ص ا ف ر على ن ف ق ة الدوله ض ر ا ت لتفوقه ش ي خ مصطفى العدد و ت ع ر ف و ن ا مهندس د ك ت و ر عبدالرحمن ا ل ص ا ل ح د ك ت و ر طبيب أ ق ل واحد فينا معه بكالوريوس أ و ل ص س ا ن س ومنا من يحمل دكتوراه ومنا من يحمل اثنين دكتوراه ومنا من يحمل فاسيستيخ لست دراويش نحن لا نغفل ا لانه خ ر ة في الامام ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن ه اصرف أ ا ل ع ل و م وفي نفس الوقت ل ا ن غ في ا ل ع ل و م الدنيا ا ل ن ا ف ع ة إ ن ح ض ا ر ة أ و ر و ب ا ا ل ع ل م ي ة ما ق ا م ت إ ل ا على أكتاف ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة العلمية ه لن سمعتم ع جامعة ا ل أ ن د ل س ك ا ن ا ل أ و ر و ب ا ب ا ل إ ي ط ا ل ي او الفرنساوي او الانجليزي او ا ل ا ل ب ا ن ي اذا اراد ان يتعلم الطب او ا ل ه ن د س ة او الفيزياء او ا ل ر ي ا ض ة او كذا يتعلم اولا ل غ ة العرب ويسافر الى الاندلس يجلس تحت اقدام اجدادكم العرب ويتعلم منهم علوم الدنيا ويلا الطرق ابن سينا في الفيزياء حسن ابن ل ع ي س ى الفاراض فلان فلان فلان ديننا لا يعادل تحضر بل هو دين التحضر لا يعادل تبديل ا يحارب كل جديد خدعوك فقال اصل الاسلام لو, حكم دولس أصل دولس لو حكمت ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة هتبقى د و ل ة د ي ن ي ة د ي ك ت ا ت و ر ي ة الحاكم هيحكمنا بسم ا الله اقدر ارد عليه مش د و ل ة مدنيه يعني, يعني لا يحكمها العصب سعيده ل م ا د و ل ة م د ن ي ة ب م ر ج ع ي ة و ا س ل ا م ي ة و ا ي ق ان و ن ح ر ا م ا س ل ا م ل ا ل ل ه ي ق و ل ن ح ن م س ل م و ن ا ي ق ان و ن ح ك م الا لمن ا ن الحكم الا لله و ل ك ن ق ر أ ن ا اليس الله باحكم الحاكمين هل عندكم احد اعلم من الله او احكم من الله او ارحم من ه قانون الملك الذي لا ي خ ط ر ولا يحامي ولا يجور ولا يظلم انما ا عندناش في الاسلام حاكم لا يحاسب يا رايي ان ربنا قل للنبي محمد صلى الله عليه و المعصوم المعصوم بالوحي ف ع ف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ ر ض شاورهم وتعجبون اذا عرفتم ان هذه ا ل آ ي ة نزلت بعد غ ز و ة ك ح ل وقبيل غ ز و ة ك ح ل استشار النبي ا ل ص ح ا ب ة وكان ر أ ي ه ان ي ن ق ذ في المدينه وأن ا ل ش ب ا ب أ ب و ا الا ا ل خ ن و ج فنزل النبي ع ل ى ر أ ي ه ل ر أ ي ه ومع كده لص ربنا بيقولوا ش ا و ر ه م في ا ل أ ر ض بل وصف الله المسلمين قبل ا ل ه ج ر ة في ق ر آ ن ه قال وامرهم شورى بينهم انت مش ح ا س ب ما د و ل ة د ي ن ي ة حاكم ظل الله في ا ل أ ر ض لا يحاسب لا يسعد و ي س ر هذه التي نريده د و ل ة م د ن ي ة يختار الناس فيها حاكمهم ومن يمثلهم ب م ر ج ع ي ة اسلاميه اي قانون يضر من وصفات ا ل ش ر ي ع ة هذا الذي نريده لكم استشار النبي الصحابه ة و ر استشارهم في, في المنزل الذي ينزل فيه في بدر عسكر النبي في مكان فقام الحباب ابن المنذر يا رسول الله هذا منزل أ ن ز ل ك ه الله أ م هي الحرب والرقم والمشوره انت ا ل آ ن تتصرف كرسول ولك قائد ديوش قال بل هي الحرب والرقم والمشوره قال ليس هذا بمنزل يا رسول الله ر أ ي ي ان تنزل عند بدر فترك النبي ر أ ي ه وعمل ب ر أ ي صاحبه بل كان يستشير النساء ا ل س ل ا م رفع من ق ي م ة ا ل م ر أ ة كرامه ا ل م ر أ ة في الاسلام وعسرها في الاسلام بعد صلح ا ل ح د ي ب ي ة قال النبي ل ل ص ح ا ب ة قوموا ف ا ل ح ر و ا واحلقوا فما قام احد لعله يراجع نفسك ا ل ص ح ا ب ة اقعدهم الحزن بان تبقى محرم ووقت ح ب وعدوك من مطار جده و د خ وبعدين ي ق و ل و لك ا ل ت أ ش ي ر ه مصوره ارجع ده ممكن يجيها شنب ممكن تجيها ت ق ط ذ من الساعه صحابي ص ح ل م ي قال النبي ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة قوموا انحروا واحلقوا فما تحرك و احد فدخل الى خيمته وفيها زوجه أ م ه سلمه وهو يقول هلك الناس هلك الناس اللي ما يسمعش كلام النبي ي غ ل ق فليحظى ا ل ذ ي ن يخالفونه عن امره ان تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م هلك الناس هلك الناس قال فما ذاك يا رسول الله ولا يتحرك منهم احد قالت وتحب ان يفعلوا ذلك ب ت ش ي ر عليه قال نعم قالت خ ر ج إ ذ ا فانحر و ح ل ق ولا تكلم أ ح د ف أ خ ذ بمشورته فلما ر أ ه ا ل ص ح ا ب ة قاموا ينحرون ويحلق بعضهم بعضا حتى كاد أ ن يقتل بعضهم بعضا ونجت ا ل أ م ا س ت ش ا ر ة رسول الله لامراه مسلمه هذه دنيا عمر الخطاب ص ع ر ل ل م ن ب ر وحب يعمل تسعيره ل ل م ه و ر اي امراه ابوها طاي ابوها طاي مش لون قلت داي داي يعني زي باشا ولا ب ي ه ايهما اعلم باي ا باي منه باي يعني عداء ابوها باي ابوها داي ابوها سلطان أبوها, ابوها وزير ابوها قائد ابوها ايا كان حب يعمل تسعيرا ل ل م ر ا ة اي م ر ا ه مره ما يزيدش عن اربعمائه كرهه وقال هذا عن المنبر ي ع ط ن امراه ربنا و ع بترد على الريس ئ وما د و ن س في ملك ه و م ا مصر م في ل ك ه م ر ا ل ب ي وما ل مصر في ملك نصف العمر ص أ ة ترد عليه أ ي ع ط ي ن ا الله وتمنعنا قال وكيف ذلك يا ابت الله قالت إ ن الله تعالى يقول أ و اتيتم احداهن قنطارا واحد ربنا مس عليه ب ا ي ك حبي لي انتهى ظ ه كيلو ذاك عنه وحب فقال عمر العملاق أ خ ط أ عمر و أ ص ا ب ت الراء ه دوله ا ل إ س ل ا م فيها عفو وانصاف أ و لم يقل الصديق في أ و ل خ ط ب ل خ ط ب ا القوي فيكم ق ضعيف عندي حتى أخذ الحق أخذ ضعيف فيق قوي عندي حتى أ خ ذ الحق لا ل ل دارة ا هذه إ س م ي التي ة ن ش ه يقول له طيب انت عايز بقى د و ن س تحكم بالاسلام ومصر تحكم ب ا ل ش ر ي ع ة طبعا يقول له طيب إ س ل ا م مين بقى ه ت ح ك م و ن ك إ س ل ا م إ ي ر ا ن إ س ل ا م الرايات السود ولا إ س ل ا م طالبان ولا إ س ل ا م الطرابي بتاع السودان اجبله كده اقول له يا غافل بل نريد ان تحكم باسلام النبي محمد يمشي معك يعجبك طب ومن الحكام علماء الشريعه الاصغر ان ا ا ل م ؤ س س ة ا ل ر س م ي ة ا د ي لي ايعطيك هذا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 او احضر لك فجانا من ا ل ق ه و ة قلها بلا بلا هلومي هلومي <تصفيق> من المجنون الاكل نبنمسح نا مع زوجتنا ونضحك مع أ و ل ا د ن ا و ب ع ا ل ابني جمله <تصفيق> المجنون الذي قال هذا هل تعليم ا ل م ر أ ة حرام لا يجوز ا ل م ر أ ة ا تتعلم علوم شرعيه وعلوم د ن ي و ي ة بشرط ان نضبط ا ل م س أ ل ة ا ل ت ع ل ي م مش ممكن يكون في غير نطبط تعليم بغير اختلاط نضبط ا ل م س أ ل ة ولا تعلم معهن شهادات عليا ل م ا ت ج ا و ز ط ب ي ل ه ونتجاوز خ ر ي ج ة آ د ا ب يعني ب ل ي ة الاداب و ن ت ا و ج خ ر ي ج ة ا ل س ل و خ ر ي ج ة أ ص غ ر وكذا وكذا عندنا أ ح د العلماء الدكتور السيد ا س ي ن العفاف ي ت ع ر و هم والفات ك ث ي ر ة ابنته معينه في ا ل ج ا م ع ة ل س نضد تعليم المرء ت ت ع ي د بس ضبط ا ل م س أ ل ة ا ل ت ع ل ي م ي ة بالصرف وسيحرمون عمل النساء من قال هذا انا ا س أ ل سؤال هل يجوز ل ل م ر أ ة ان تعمل الجواب نعم اذا احتاجت للعمل امراه لا تجد ينفق عليه كيف تفعل تتسول هناك أ ع م ا ل لا ي ص ط ح فيها أ ص ل ا إ ل ا النساء ه ن ا ك أ عايز م ل أفضل من س ط ح لها النساء. ل ا ع طبيبه في كل تخصص حتى إ ذ ا مرضت ابنتي أ و زوجتي ذا انتم ا ليتي إ ذ ا احتاجت العمل تعمل إ ذ ا احتاج العمل إ ل ي ه ا تعمل بشرط أ ن تخرج بثياب ا ل ع س ا ف و أ ن يكون العمل حلال خدعوك فقال إ ن احنا هنفرض النقاب على كل مسلم من المجنون الذي قال ذلك إ ن كان النقاب أ ص ل ا من المسائل المختلف فيها بين أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م قديما ً وحديثا ً أ ن ا أ ق و ل ب ف ر ض ي ة النقاب وزوجتي م ن ت ق م لكن أ ت ع د ى ب أ د ب الخلاف مع من ر أ ى من العلماء أ ن ه ف ض ي ل ة وامر حسن وتعلم ان المسائل المختلف فيها لا انكار فيها ونتادب مع بعضنا ب ه د ب الخلاف بل الحجاب اصلا لن يفرط بالقبر بل ب ا ل د ع و ة الى الله ب ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة بالموعظه الحسنه ب ا ل ك ل م ة الرفيقه الليلة ذ ا ديننا ل ا ل ى فبما رحمة من ا ل ل ه ولكن تفضل غ ر ي ض القلب لا ف ض ل حولك روى بخاري في صحيح قال رسول الله إ ن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على ا ل ر ف ق م ا ل ا يعطي على العنف بلين و ر ث بكلمه طيبه نحن سنظلم المراه أ ة إ ح ن ل وجدت ا ل م ر أ ة كرامه الا في الاسلام أ ن ا عايز أ ق و ل في مجالات سبقت فيها النساء الرجال احنا معاه في المسجد ا ل نساء كل أ خ ت ي طلع ا ل ق ل ب وتكتب مجالات سبقت فيها النساء الرجال أ و ل أ و ل من سكن الحرم اول من سكن الحرب رجل ابو راه را. من هاجر امه اسماعيل هاجر تلك ا ل ب ل د ي ة ابنها اسماعيل جد العرب صح يبقى المصريون اخوال العرب رغم انهم و م ص د الخال والد و ن ه ج ز ا ك الله خ ي ر صل على المستوى وعندنا س و ر ة في ا ل ق ر آ ن اسمها النساء وما عندنا ا ل ص و ر ة الرجال <تصفيق> صح وعندنا في ا ل ق ر آ ن س و ر ة باستمرار الي م ا ر ي ا وعندنا في ا ل ق ر آ ن س و ر ة نزلت بسبب شكر الله الي ا ل م ج ا ز فقال ا ش ي خ ا ل ت و ج ي ع فضاع الله مثل الذين امنوا امراه تفعل يضرب مثل ب م ر ا ه للرجال عشان يتعلموا الرجل و والثبات والصبر واليقين اوصى النبي بالمراه كام امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثلاث مرات لانها حملت وكادت ان تموت ووضع وكادت أ ن تموت واضعت أ وسهرت عليك ف ث ل ا ث ة ب ث ل ا ث ة والجزاء من جنس ا ل ع ق ل وقال الشيوطي ف إ ن النبي قال أ م ك ثم أ م ك ثم أ م ك ت ر ى للتوكيد ل ا س ت ه ا ن ة ا ل أ و ل ا د ب ا ل أ م ه ا ت أ م ه اوعى اتروح في ذ ل ي أ و ع ى لما تعمل غ ل ط ة روح يعرف ويمسكك من افاك كده و ي ن ف ض ط ت ف و د ا م زي الاب اول ما ب و ك يخرج بتطلع غ ا ز ق في مين في المسكينه دي ايه؟ هو كل وفيك عين تطرف مت و أ ن ت شهيد قال من قتل ت و ن عرضه فهو شهيد الله كثير كرام بعد كدا ي ت س المسلمه على طرف ولا عايش لو مت عشان احميها أ ن ا شهيد أ ي ه ا ا ل ا ك خدعوك فقالوا ان ا س د و لو حكم بلاد المسلمين ه ي ح ط ب و ا ا ل م ا خ ا ر يعني ا ن ك س ر ب ا ل ه و ل عندنا ونزعل خ و ف وخفقه و ن ق ر ع و أ ن ا معرفش ا عندهم انتوا ايباي بس شوفت ح ب ت حاجات كده ح ك و ل ي كده, كده ا ي في ه أ ب ي ر ك عندكم ضحكت على أ ب ي ر وغفل ع ا ي ز أ عرس تجوزني حتى الميه م ا عندكم ح د عندي شغل البلد بالله عشر سنين وعمل أ ن ا ي ه وعايز تفوت عما بكم بحد حكالك اسمعي اسمعي زهوان زهوان صنع المصطلح ولقد ح ط م و ا ا ص ا ر قصرنا ا ص ا ر لا لم ن ح ط م ه ص ن ا ع ة ا ل ت م ا ث ي ر شرعا ح ر ا م لكن اذا اراد اي و احد ان يغير المنكر لابد ان يقيس المصلحه و ا ل م ف س د ة ف إ ذ اجل الحياه التي ي م ن ك ر ف ت ر من اجل ي ه م ن ك ر أ ك ب ر فقد ف ع ل ت م ن ك ر ح ط ن من ا ت م ك ان ا ل د ن ي ا ت ق يمكن ي ك و ل من ل الحياه التي م ك ن ان يكون ه ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح ي ا ا ن ا ي ك و ا ل من ا ا ي ا ه ا ل ي هناك ف ي ا ه السبب م التمثال و الصدر التمثال هو ما صنع من اي م ا د ة لذي روح فاذا عمت سوي الصدر اذا كل صدر تمثال وليس كل تمثال صدر انت مزيد م ص ه هذا فتح مصر. وكان ت م ل ي ا ن ة تمثيل هل اهتموها لا اذكر ان ه كنت في بلد ع ن د نزل ا س اقصر ه ت ع ف ه ا دي بلد سياحيه ي فيها تلك اثار العالم. العالم خلصت المحضره ا ر ع ا ل خلاص بالليل الشباب هناك قالولي لازم ن ف س ح ه قلت ط ي ب ف س ح و ن هتوكوني ي في ا ي و لي. قالوا هل و ق ي معبد الاقصر الكاميرا إ ي معنى ا ل خ م ة ه العرش ان في تلك ت اثار العالم فذهبت معهم انظر بعيني اعتبار لا بعين الانبهار دعا و مسلم وابو له كم طرقوا من جنات وعيون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ة وتنزع الملك وفرعون في الاوداد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إ ان ربك نبي المصر أعوذي مريضة المعبة ده طابق فيه وراح خسر. اتفرج للناس كانت في ج و المان في وفده المانيه واقول ليه ا ل م ا ن ي اعمله ا ي ه ي ل ا ظ ليه المانيه مش ألماني ببلدنا بلدنا اجل الله مش انتوا ج ما على سني بتقولوا الفراعنه كم كفار قلتلوا ا ي و ة وانا ليه ادعوهم للاسلام من هذا ا ن ا ع ن ى عليه الاخر من هذا المعنى ولو هؤلاء ا ل و ص ط سيحرمون ا ل س ي ا ح ة والتصبص غير على ا ل س ي ا ح ة هل سمعت عالما قال مره ا ل س ي ا ح ة حرام لا ا ل س ي ا ح ة ا ل و ا ح ع ا ل س ي ا ح ة ا ل ت ع ل ي م ي ة في حال اسمها ا ل س ي ا ح ة ا ل ع ل ا ج ي <تصفيق> ة و ا ش و ف ت ع ن د ك م انها اطفئتها اسمها كالعكس قرمز ا ي و ر م ز مياه كده ج و ف ي ه تحقق ونص الخلاقه ما شاء الله ي ق و ل لي ي ش تشفع الناس ب م ي يعني. بعد باذن الله في بهاز المياه يعني في ا ل ش ع ج ي ه الاردن ا ل س ي ا ح ة فيها ق ا ي م ة على ا ل س ي ا ح ة ا ل ت ع ل ي م ي ة و ا ل ع ل ا ج ي ة وبدخل مليارات في س ي ا ح ة ع ل ا ج ي ة س ي ا ح ة ت ع ل ي م ي ة سياحه تسويق سياحه مراجلات سياحه ة اثار سياحه تل وسياحه شواطئ وفي س ي ا ح ة د ي ن ي ة وسياحه شواطئ طيب ه ت ح ر م و ا س ي ا ح ة الشواطئ لا <تصفيق> كمان كمان. ل ا نحرمها وانما صمت ب ط و ه ا مينفعش ا ا ل س ينطمق ا ح ة من غير ط ع ا ر ة هو يربي ا الان في طعاره الخمور في بلده هو إ ي ه ي نزرع ل ى ا ل ط ب ي ع ة ا ل خ ل ا ب ة عندها هو الجو الجميل والشمس الحلو مينفعش ا شواطئ ك و ن ف ص ل ة どういうこと ا لكن لا نحاول الفقر. ويجفتم ي ف ف يغيقوا ل ه السلام ف خدعوك ن فقالوا هؤلاء سيحاولون ا ل ث ق ا ف ة و ا ل ع د ف شفت باب التلفزيون اربعه كده يدشوا تبادل الطاحين الطاحون الطعيين كلام حسام حسام بثلاثة رشوة. وكعب وعضو ابن مابي. قال الشعر بين يدي النبي في كعب هجر كفار بشعره في كعب والنبي يقول ا ج و ه وروح القدس معهم ل المسجد. ممبر ممبر في、المسجن. اذا جاء ي ن ي عليه ويقول الشاعر في المسجد بس اي شاعر نظيف عفيف طاهر نمدد الادب ا ل ق ر آ ن نفسه قص الله علينا فيه القصص قال تعالى نحن نقص عليك احسن القصص قصص ربنا غير اي ق ص كلام كل ح وصدق وعبر و ع ب ا ت انا مع ا ل ق ص ة ا ل م ؤ د م ة اللي تعين ف ض ي ل ولا تنشر رثيله مع الابداع اللي يعين ا ل ن س ق ي م ة ولا يشيع ف ا ح ش ة ربنا اتكلم عن م ر ا و غ ة ا ل ر ا ه العزيز لسيدنا يوسف في ا ي ة لا تخدش ا ل ح ي ا ة اي امراه ت ك ر ا ه ا و ل ا يخطش ع ل و ر د ت ه التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت ه ي ت له قال م ع ا الله قط المشهد اللي ا ع ب د عاش واحد دول المثقفين دول مثل فيلم ولا ت ن ي ذ ي ه ولا قصه تتالت اريثوي الاول ش ا ل ك موسيقى بعدين ا ر ي و ايه و ا ر ه ع ايه وبعدين سب ي ل ل ه عليك و ب ع د ه ن مش عارف ت ح ي د ك و ب ع د ه ن لازم التفاصيل القبيحه دي لازم ا ل س ت ف ا ل ة ي هل هذا ادب ام كله ادب ا ر س ز ان ت ا ن ولا بد لكن على اي حال لست ضد الامتاع خدعوك فقالوا ل أ ق و ل لك وانت ح س ن ان الدين في ن ق ص أ ل ا ت ق ر أ أ ب د ا يا أ ع م ى القلب قول الله تعالى اليوم اهملت لكم دينكم الى كامل و ا م ن م ت عليكم ن ع ن ت ي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فارجع بقراتش ما فرطنا في ا ك ت ا ب ا ل ش ي ك م ل ك ن ي ق و ك ان ا ل م س ن ي ق ل ن ان ل م س ي و ل و ن س ل ي و ن ان ا م س ي ن ي و م و ان ا ل م ي ن ل ا ل ل م ي ن ي ق و ل ع ا ل م ي ن أ ن ا أ س أ ل ك م س ؤ ا ل ا ل ن ب ي م ح م د ك ان ب ي ف س ل م ي ي ا ل س ي ان ا ل س ل ي ق و ل و ن ا ل ن ب ي ك ان ب ي ف س ل م ي ي ا ل س ي ا س ة ن ع م و ل و ن ح ا ك م س ل م و ل ة و ق ان ا ل م ي ش و ق ا ض ي أ ي و ب و ن ان ا ل م و ا المسلمين ي ق و ان ا م س ي ن ي ل و ا ل س ي ان ا ل م س م ي ن ا س ل م ي و تقنعوا اضافه قيصر وكسرى انك عملوا عادات وراسل ملوك وقاد كلوز وحكم د و ل ة واي د و ل ة مش ديمه لا س ي ا س ة ما هي ا ل س ي ا س ة ا ل س ي ا س ة سالوا عنها رئيس وزراء بريطانيا السابق قال ا ل س ي ا س ة فن الكذب تبارك ت ب ا انا ا ل س ي ا س ة و ع ن د علم السياسه ا ل ص ا ل ي ه السياسه معناها رعايه مصالح العباد اعلم الناس ب ر ع ا ي ة مصالح الناس من ان ا لمحمد وورثته من العلماء الربانيين ان العلماء على النام النبي. والنبي قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم كلما مات نبي خلفه م نبي ام يحرش عليك ي ا ل س ج ن اصل الشعوب ا ل ع ر ب ي ة الان لا تريد ا ل ش ر ي ع ة اهل مصر مش مهياين ا ل ش ر ي ع ة مش ع اهل ي ي ز ن تونس مش مهياين الشريعة. الشريعه انا ب س أ ل ك م سؤال هعمل ا كده استبيان على الهواء مباشره و ق و كده بالكاميرا يا ا و ل ه ا عشان تسجل جدي الناس ان الاعظم ت ح ت ب ج الى ان يكون ل ي ن و ض ع ي ة ت ا ج الى ان يكون ل ت ح ر ا مقاطع و ي ح ت ا ل الى ان يكون لدينا مقاطع ق وراءها ا ا ن ن ي ملك ل و ظ ه ر ي ة يرفع ا ل ي ص ف طيب سؤال الا على 新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米の新米のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの